to <laughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصوّع له الأسماء الحسنى يسبح له والسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الله الملك القديس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبّل سبحان الله سبحان الله عما يشكو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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله و الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار سبحان الله, سبحان الله الشكون هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم من الشيطان رادين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان رادين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان راجيم. هو الله